وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ذَلِكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ فَلَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ل لكل أفاق الأثير يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبر كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنه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 124-الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 125-وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 126-قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله Bi-ajizi kaum b-ma kauu yaksibun. Manamalu salihan, falinafsi, wman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 ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها وراء تتبع أهواء.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 أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ هَوَى أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ هَوَى وَأَضَلْنَاهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الْدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْمُ وَمَا لَهُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَهُمْ مَا كَانَ حُجْجَتَ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 بدالهم سيئات ما عملوا وبدالهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم نسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاكمنا وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغروتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبريان في السماوات والأرض وله الكبر Ya, fi al-samaوات wal-arḍ, wahyu al